Thank you. هذا أبو علام خطى الجمهور الكريم خط خوير خطوشي وعاهدتيني بيش تكوني ديالي وتكوني لي عذبتيني رجوجتي غير وسمحتي فيا وعدتيني باش تكوني ديالي وسمحتي فيا وعدتيني باش تكوني ديالي وتكوني ليا عادتيلي حل على حل حل حلمنا وتعهدنا تكوني ليا وتكوني مرتي على الجوازتي بغيري واش عرفتي واشنو درت شحال علمنا واش على الجوازتي بغيري واش عرفتي واشنو درت سخيتي بيا ما على حلمنا وتعهدنا تكوني ليا وتكوني على الجوازتي بغيري واش عرفتي واش نديرت شحال حلمنا وتعهدنا تكوني ليا وتكوني مرتي على الجوازتي بغيري واش عرفتي واش نديرت سخيتي بيا ما ديالي وسمحتي فيا عمتي هذي بخطر لقداني خليل وقداني الجلالي وظلمة محمد آمين مروان حليمة وهجر وقعلى فامي لقداني الناس المنزه باسمر زكريا الصغير درتي بيا بتنسى كره ما قدتي تختني والفقد ندمت انا على اللي داز معاك تمنيت كاع ما نعرف درتي بيا بتنسى كره ما قدتي تختني ندمت انا على اللي داز معاك وتمنيت كاع ما نعرف صدقتي بيا ما بقيتيش ديالي وسمعتي فيني درتي <تصفيق> بيا بقيتي نسكرة مقديت ختني والفك ندمت انا على اللي داز معاك وتمنيت كون ما نعرف درتي بيا بقيتي نسكرة مقديت ختني والفك ندمت انا ايوه ايوه ايوه الياس شمس الدين وعبد النبي بهايه مارا غيوس اضغط عاشير جميلة وكتكوتة خلوك مانارو عبد الله L'equitinè l'aqal' s'gher li'gul'ti ha can'tiak Enti l'f'alq m'a s'me c'tir Shqon s'hani wa shqon f'yak L'equitinè l'aqal' s'gher li'gul'ti ha can'tiak Enti l'f'alq m'a s'me c'tir Shqon s'hani wa shqon f'yak S'gheriti b'yam Ma b'ghti sh'i deali wa s'mehti نيني يا العقل الصغير صحني وشكون فيق نيتيني يا العقل الصغير واللي قلتيها كانتيك انت زعه اسمك